ا س ت و ا ن ا ت كايروفون فريد الاطرش يا ز ه ر ة في خيالي ر أ ي ت ه ا في فؤادي يا ز ه ر ة في خيالي رعيتها في ف و ا د ي جنت عليها الليالي و أ ذ ب ل ت ه ا ا ل أ ي ا د ي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون هي غ ر ا م كل شيء ضع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي هي غرامي شيء مني ضاع فانا كل الحب قلبي من زعت ووهبت ر ح ي العمر أ و ث ا ر ي ولحمي ا وتغنيت فداويت جروحي فانا طير سر بل فني كانت عليها الليالي و أ ذ ب ل ت ه ا ا ل أ ي ا د ي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون ه ي ز ر ا م ي كل شيء ذاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي ي هي زرامي كل شيء كل ن ف ن ز ع ت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر أ و ص ا ر ي ولحمي وتغنيت ف د و ي ت جروحي انا خير سرب الفن يغني ل ل ط ي ر للزهور فيقوحي يا ز ه ر ة في خ ا ل ي ر ع ي ت ه ا في ف و ا ي هي ز ه ر ة في خيالي راعيتها في فؤادي جنت عليها الليالي و أ ق ب ل ت ه ا ا ل أ ي ا د وشغلتها العيون ف م ا ت ت ح ر الجفون